وانا بره در يطلبوا قد تقول انواع من در كتيره ايه وانا ايه وانا ايه وانا ايه وانا ايه وانا ايه ما تزعيش ايه حاجه منهم وانا ترزق العشرة الدوار اللي اوهاك وانا ايه على كل هذه الاشياء والحيه لا يتزاحم مفيش شفاكم في الخير يعني مفيش يعمل وديه دي يدي يا يا دي لا نأس اللي من منك اديهنه مهنة تلف يعني تستطيع انك توفر 5 دولار من أسلك النهار بك وتديها لأي فالب ليجل من وجوه الجيد نحن لك وضع ذكروا للا بعد وليل اي تاني ونهار وعيجها ونهار سلطة تشترك ونستكل لا أولاد يجب تمرد فنشترك في اي حالة اي حاجه على ما قلت لا اه لكن ندخل لا والعديده دي يتروا الناس من فوق الحاجات دي موجوده في النساء ليه الراجل اللي يسرق هو هو في هو عاوز يتعلم دي جوه مش عارف يعني احلسوا بسلوثنا انا احلسوا محلم ويستعبل يا تتة الناس عايزين وابداء وم... لا لا نازل ايه وجانه ايه اللي عايز إيه محرم على الجانه الجباتة والمسائي ايه الناس الناس والمسائي ده يجب وانتهى عنه ايوه فاللي عايز وجودك محرم على الجانه ازا نقول نايا انت وكل اللي حلال عالجانب مش محرم عالجانب يعني الجانب يتكرر في تلكم الأشياء ماذا؟ آه... مش اللي حيث محرم عالجانب كل كن واللي كنت حلال على الجانب لأن الذاب يجد الله ولا مصدر الاشعاع يصير لابد ان احنا في فيه آه... لأن ذات اشعاع الخير ومقدر الرحمة والبرم النجين يدخلونا ويأمرون الناس بالبخش يدخلونا ويأمرونا الناس بالبخش فالحوط مش يدخل وخلاص لا وعايز الناس يدخل يشتر فده كده ابحث ان الحرفة اي حاجة يشده الناس فوحدة من الخراب تحب الناس بحرفة واللي لا تتحدش تدعو الناس لعدم الحجار ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيمة كل واحد عنده شهوة فعنده هوى يريد من الناس انهم يكونوا جيدة ان يخيفهم فهذا الخليل هو ويبتمون ما أساهم الله من فضله. ذي الشيء إلى أن الآية نزلت اليهود اللي شكنوا ما أساهم الله من فضله من عاصر الإسلام ومن صفات النبي محمد لأن صفات النبي محمد مزيدة إيه عندهم في التوراة تتساموها يقولوا إن صفات النبي يقولوا فيش ها ورحت تشتيدوا على صفحة اللي فيها اللي في التوراة اللي فيها شتاة النبي يوح ديار اللي أبلغوا من العلم ولا إيش فعنا فينش في لفة كثيرة وفيه تقد بالعلماء والأحبار ما الله من فضله يبقى فتن وصفة النبي وفتن كلها ديه مغشرة انت وعدوا لا تكتم من آكات الله من فضل انتبهي تجداتي عادنا من علماء الإسلام ومفقصة فقصة إسلامية لا تكتميش من آكات الله تجد المجيد بأي وسيلة تكون خير وتكون جندياً جنديات الإسلام وعاملات بدين الله لا تكتم أي آية أو أي حديث أو أي حاجة عرفت فيها لا رد من أنت من دعوات الاسلام اللا اي يبلغن ما اطاه الله من قصر عذاب محيث فاعكرنا لساترين عذابا مهينة. مهينة لعل ذي لا اهالي الاسلام واهالي تشريعات لابد الجزائي يكون من جنس العمل ويكون لهم عذاب مهينة آه. آه دولا من المدخل وأمرون الناس المختلف والذين ينفقون أموالهم رؤاء الناس جاء نشتبخ البعض اليوم يتنفق لنا ذلك رؤاء الناس ليتحدث الناس أنها منتفا وأنها معصية ففذلك في الإنساق وغير الإنساق لأن عمل من الأعمال وراء الناس يريد ان يتحبث الناس عنه وعن يسمي الناس علي برض يهتمد الناس فيش رحدة تهتمد بالناس فيش تهتم حد يعني يهتمد حديث الناس عنه في الناس المرأة عايز الناس يهدوا عليها يتكلموا فيها يتكلموا علي جمالها وعلى تفارك وعلى انا كتر وعلى تربيخي الاولاد وعلى انه الهرق <تصفيق> فيه ايه واحدة خلق هم عن دين المرأة اللي هي تهتم بالناس ولا تهتم بدين الله لكن المفاق المسلمات اه القانتات الصالحات دولة هم اللي بيهتم بالدين ولا يهتم بحديث الناس عنها فميه الناس وماذا يسمعوا الناس وما الذي يعمله الناس وما الذي يقدمه الناس ايه الناس دولة هي من الوحد لك الحرفه على ارجاء الناس المي... ليس تزاوج انما هي الحصه على الرجل الله جل وعلا فجاء دون قطع لهم الناس اه ولا ثمنه بالله ولا باليوم الاخر ان دفع الذات لهم ادفع لهم في البخش وامر الناس بالبخش والاحتيال والمصار لف شتنانما اعته الله الرياء هدكاء لهم الشيطان قرنهم الشيطان ودكاء عليهم الشيطان أما يكن الشيطان له قرينا فاء قرينا فاء قرينا الشيطان فاء قرينا بئت هذا القري EN الالسان الى الجنر وإلى ف شتنانما لم يكن الشيطان له قليلاً فساء قليلاً فالإنسان ما قد من على العمل لله لا العمل للناس فمن يراءه راء الله بشه ومن سمع سمع الله به يوم القيامة فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ماذا عليهم ماذا عليهم لو ملأ الإيمان قلوبهم، فكان عملهم لله ينتظرون الأجر منه الدار الآفرة ماذا عليهم لو أنفكوا لما رزقهم الله فلم يدخلوا فلم يأمروا الناس بالبخش الله مستالع على شيء وكان الله بهم عليما ثم تبين الآيات أن كل عمل لا عد ان يجد الانسان به ولا يضيع مطقال جره والسيئة من لكن حتمت التباع هجل من الله ان الله لا يجل من مطقال فإن فان تك حسنة يضاعشها فيؤت من لدنه اجرا عظيمة حسنا التباع الى عشر الى تبع مئة الى اكثر من هذا الله يضاعف المنساء ويؤت من لدنه اجرا عظيمة انه اجر من عند الله فهو اجر عظيم لا يزمن انه مثقال الزرة مثقال الزرة اذا سلم ان الاختباء لا يعرفوش ادى ايه الزرة الزرة اللي هي لا تكتورة لا يزمن الله مثقال الزرة فإن الله لا رسم يفتار ذرة فإن تتل حسنة يباعثها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة فما أعظم الأجر من عند الله حيث يباعث الحسنات ولا يباعث السيئات بل السيئة إذا تركها الإنسان إذا تركها الإنسان خلصا من الله يكون له حسنة وعزة عليها تكون له سيئا من فيها، أما الحتمات فإنها تباع، ثم تذكر النصرة لما يكون يوم الصيام، وما يجيء الشهداء على الأمة، كل ما بيئه فند على أمته. هذه الامة فعلت وفعلت ومنها من اهتدى ومنها من اهتدى فالأساء روهم من كفر كل امه يأتي شهيد وهذه الامة يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليها فكيف اذا من كل امك بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيف يكون الحال فكيف يكون الماركة يوم القيانة في كل امة يشهد عليها نبيها فأنت تشهد على هذه الامة وعلى من احتنى ومن اتاك عند ذلك ففي هذا الماركة العظيم الرهيب الجليد يتمنى الذين كفروا وعفوا الرسول أن تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثة فتممينا أن يكتمون بالأرض ولا يكتمون شيئا مما وقع وأنه يود الذين كفروا وعفوا الرسول لون تفيروا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، فتممينا هذا من الخذ الذي يجللهم ومن العار الذي يلحقهم فقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وهذا تذل على ما يصيد أهل الكفر يوم القيامة من سجل ونبانة من جلة ومهانة ورخ الرسول صلى عليه وسلم يأمر ابن أن يقرأ عليه القرآن. رسول الله اقرأ عليك القرآن فعليس انزل فالرعن فاني احب او اشتهي ان اسمعه من غيري فاني اشتهي ان اسمعه من غيري فقرأ ابن يسعود سورة النساء يتاع ورسوة المساء الاول لغاية ماذا الى فوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسب تساوه وقلت ما ذرت إليه فإذا علناه صلى الله عليه وسلم يرتي لشدة الناطف وماذا يقول فهو يتحمل الشهادة على هذه الأمة يبقى يقرى ابن مسعود يقوله اا اا اقرأ عليك وعليك أنزل فنجود انا حب ان اشتهئ حب ان من غيره ويقرأ سورة النساء ويقرأ سورة النساء ويقرأ سورة النساء وفي الرابعة يجي الآية فقالي فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيبتي رسول الله ويقول حسبك فنظر ابن مسعود فإذا عيناه تجريفاتك تقديرا لهذا الأمر و ماذا يكون في هذا المرحف العظيم. طبعا ان احنا هارفين من الاباس ده يقضي الحفة على العبادة يعني اكبر العبادات الثلاث وهو يتحدث عن الثلاث وعما يجب لها وعما ينبغي لها من فهارة ومن استعداد لعمر الثلاث <تصفيق> و... ورحنا عارفين اني احطى, احطى فالخمر كانت متجنغلة في حياة الناس وكانت هي التجارة التجارة الرابحة والتجارة اللي تشمل كل بيت وكل اسرة وتشمل المجتمع كله موضوع الخمر وكانت صغير والكبير لتناولها ففي طاع انه عنها وصولا التربية الهادئة حتى ينخلع المجتمع من هذه العادة سيئة. طبعا في نكتة نحن كفيف الشريع نحن كفيف الشريع على شنو يقول من ال ال القمر لبكتيره؟ إنه أن السنة نحتاج المجتمع إلى ستة. في اشارة اشارة الى ان الخمر مهياش طيبة مش اعلى من الايات المحرمة لا يدي اشارة فجاءت تطورة نحن نخيات ومن ثمرات النخي والاعناد تتخذون منه سكرا ورذكا حسنا رذك سكرا حسنا السكر اللي هو ايه الخمس اللي هو السكبيس والعبودية رفقا ايه حسنا الناس اللي التفحن في اللغة العربية والله الله السكر عنها رفقا حسنا معنى ان السكر ليس ايه ليس حسنا اش محفودي مجردت الحسن لانه عبد اللي يحفوك اه عن الطيرق ثترا ورزقا يبدأ الناس اللي في النغة يقولوا طيق الثتر مش رزق حسنا لأول ما قلنا رزق حسنا فيه خلاصنا لم يركح. لكن حيث انه ذكر وذكر بعده الرزق الحسن انه هو مختلف هو وبعدها اكيدة بجأ يشعر ال... ال... ال... ال... ال... بهذا سميوك من الترعاق لان الخمس ليست حسنة وليست من الرصة فلان دفل ايه لماذا اه لما قول النبينا بجأ الاستحادة يسألوا بقى عن انها تسيرة عن الاحود لعه وعن الاهل عن ونظن ما سألوا قمر ولا ان الخمر والميسط فيهما اسم كبير ومنافع للناس اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفسهما ايه بحلال الحرم كل مجمعه على الدرج المنفع ده, ده فيه جواب هي محرك وده فينا نفعه بحلال فبدأ الصحابة يشعرون بان في الحمر والميسر فيما ينقل هنا اسم سبيل واسمهما اكبر من نتعهما إلا بدأوا عن شيء ثم ما هو حدث بعد ذلك الحديث ان عبد الرحمن بن عاون طنع لهم طعاما ورعد الطعام شربوا ورعد الطعام شربوا وسكروا إن جاء وقت السلام فقام يحد منهم وصلنا بالناس وقرأوا سورة الكافرون وقال سرية أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ونحن نعبدوا ما تعبدون, تعبدون. فنقضى في الناس والإثبات والسلحة بكل الناس ما تعبدون هل اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فعند ذلك ما سلقول الله تعالى الان حفل ريه تعالى يا ايها الذين امنوا اننا الخمر والمنكر والانطاب والاظلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تسلحون انما يريد الشيطان ان يتع بينكم العجاوة والبرواء في الخمر يا عن بكر الله وعن الخلاق فهل انتم انتهيت هل انتهينا انتهينا فسرعت لمدة الاية فاللي كانت انتهيت خمر وشاهق لن يبلع عند الجنال واللي كان عنده جباب أو طائح أو نحو كله قدرني خلص منه حتى أن شوارع المدينة بالخمر المراق أن نزك أول أصحاب عيدية على عيدية لسه كل يوم كل كل إن حتى التي فات بعضها يقضيه ولا يبلغ، وهكذا كانت كان زمان الشاة الذي طلبه <تصفيق> في نعمه بما أنزل الله من هذه الآيات، فطبعا جاء الربيع السلمي عظيم، إن اقتنى كان يكون في نزامه. وفي جاراته وأكله وطربه وحواته وكل شيء على القمر كام التدرج في تحريم القمر شيئا بعد ذلك حتى تقلت من سواء الجاملة في الهديد ويطبعا الولاد بقى سواء المخبرات مفيش حاجة يتمها الخمرة محررة حراب بني بقاش ان الخمرة خرعت هو قد عليكم امها كده وهي حرمت عليكم امها تكم معيش عليكم الخمرة ولا اتباع ولا اتباع سانتية وتع ايه وتع نزال حرمت عليكم الخمرة وما ان كل حدا فحرر الاسلام ايه حرمت. آه آه ما يعرفوش القرآن في التحرير والنصح يعني هو لما يقول الزينة اللي هو من أثها الزمان أثرية عليه تقول ما أحرم عليه الزينة آه على لا تقرب الزينة إنه كأنه صحيحة ثم صيارة لا تقربه آه وسبب الأثارين التحرير نعم لا لا أقوم الظهر عندي حتى فيها بسي ما عدتون حتى فيها اه سي فيه. سي سي سي ف... التخريم من مهي المسلمات والخلوق عليكم الحمر وحرمت عليكم والمسر وحرمت عليكم وأنفر وحرمت حولة بمجاوة في القرآن وقبت فقط رجت من عمل الشيطان الثابت وقفت درجا في التحريض الثالث من عمل الشيطان هاي أسفو أقوى من هذا إن الخبر والميسك ايه خبر من عمل الشيطان هذه واحدة وكل فكتر ديوك الثالث الواحدة ثانية فلترد رجت من الأوساني يتاني من الحيض كل مستك في المغرب اننا يريد التسيطان وان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمز والمقتصاد وارضوا اسليم من اساليب الايه التحرير ها ف... ان يوقع بينكم وارضوا واخدكم عن ذكر الله وعن الصلاة اسليم من اساليب التحرير فهل انت من اساليب انتهينا انت يا رب انت من اساليب ايه التحرير لكن اصحاب الاذين أو اصحاب اللي بيقول لك لا رب الا الله ما حرمش محمد اه احنا من اصحاب الشيخ يقولك إن يقول لك لا رب الا الله ما حرمش محمد وان ان لا ان سواه يعني فهم لا يحبون التوحيد ان في تحريف ويصرفوا على الناس ماذا جاهدون بالأتاليب يريدين ان يطربوا هذا الجسم طبعا اللي... اللي عايز اقوله ان الحكومات ال... الواسطة عدت الملايين بل الزمائلين من الاموال والدولارات لمحاربة المخدرات ونحو ذات فهل نجحت؟ لحد؟ لا لا لحد وعدت الاطاليبات مجلس الاعدام للهروي والكفايين هو فنجحت لا تنتظر ف فال... ال ال ال, ال... آلات. آلات والجنود اللي في حراره المقدرات والهليكوبتر اللي وليا تنتحر المخدرات لم تتقلع ما زال ما زالت تجارة المخدرات وما زال تاريخ المخدرات بالملاوي لكن اللي حصل ان القران انزل آية ايه هات التحريم وكانت لأن كل الخمر في المدينة من نظير حرف السلاحف ولا حرف الخبيث ولا حرف المخبرات ها ولا شيء من هذا كله ايه السلام ما هو السلام في هذا الامر ان العالم فتن اذا عارضت ونجح القرآن بنزول آية في أنه يمنع القمر وتمتلئ شوالع المدينة بالقمر المراقب طبعا حجادة معروفة إن القرآن ليستمد حيثانه من عند الله لكن الحكومات بتستعيد بتستعيد سلطانها من البشر وفرق بين سلطان الله وسلطان البشر وفرق بين الضمير الذي يقبل ما جاء من عند الله وما يقبل من عند البشر فرق كبير فأنا ما أعلم إن الحوار جاء من عند الله لا تفسها وإعم قررا رابيا لكن المعرة تنتهي من عند الحكومات ومن عند السجر من عند السجر ومن عند السجر ما ايه لا يستعني ما يقول منه ما جدني ايه خلا من جاسع عن هذه الأمور ثم ايه ما يشجعه البشر ليحقى فيه يسير لكن ما كان من عند الله لابد ان يكون نصيبا فان يكون نتيجا الحكمات بتشرع لها هوى لها اتجاه لها منزع لها منهل لكن ما جاء من عند الله انما لابد ان يكون مصيبا ومفيدا وناطعا فالانسان بيشوف القرار او التجريع جاي منين وعلى فعلى أساسه يركز او لنفذ النظام لا دام المسلمين يعلمون ان هذا التشريع من عند الله فلا بد ان ينفذوه فيحتاجوا الى حراسه ولا لتفتيش يعني ما حدش من ومن جاب المقدرات على بيئة النجينة حلسان يفتل صار الخمر العبودة لا مش نقول ابدا لان التفتيج ياجه من عند البشر لما يكون قوارين من عند البشر لكن من عند الله لا ما يملك الانسان ما يجب ان يسمع ويسير ويسير عاججت السحوبة عن تحريم في شيء له البلايين ونجح ونجح القرآن أيما نجاح القضاء على القمر قضاء مجرم انا ذكرت من حكمه البث يعني فكر دول هم اللي خلاص انا خفت ازي بخاف لكن من عند الله خلاص الرسول ينفث ويربط ويفلم ويصيح ويضعب عزيزة القرآنشف يقول يا ايها الذين امانوا حمروا يا ايها الذين امانوا وبعدهم يقول لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون يا ايها الذين تفدنا عن ذكر الله وعن الثلاث قلوا له اساليب تغتلنا بالله اليوم الاخر وما يجب علينا وما ينبغي الآية اخنا عارفينها ومذكرونها وخدتنا عليها في النشاق ولا جلبة إلا عادري سليل حتى تفصل طبعاً بيد حرم حرم بسويل إنه سويل على من على إلا عادري سليل حتى تفصل إلا عادري سليل حتى تفصل على هذا الوضع وساعة المرأة تتعب ما عاد بهاش الرجل والرجل ما لي ألف تحوط تبدأ تبدأ أية تخرج عن أجمتونها اللي هو هل أكبر دنيا حاول نعارضها نعارضها بعد ما تقرب من بيتها وتسلوء أجاب أمه فلا في تقاطعنا نفسها نجرب الإنسان خات من نفسها نتوقع هذا النسوس يبدأ يعرفها يذكرها بالله واليوم الآفة واليوم الآفة عليها إيه فا جبوا لهم خيضة، أنا جلبت واحد خلاص خلصت خلصت، فكسلت عليها من وجبات، إيه فا لأ الواحد ما أتصارش فيهم، يبدأ ده يهجرها في المطبخ، بها يعني <تصفيق>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 عم صارته رفقة. ما كنت نبيس منقول يا دماغي والله احنا عنا من استبعليه. قلتنا لأهم من نسمي في البنات. الأنجلي منصر. يعني شو بيعن الرفعة وعن الناجد هي من ارتفعت معنى رفعة على أوامر زوجها تعبده. يحضرها في المعبادة وكثير للنساء يبجأ تنزده السماء ده ان هي بعد سماء حلب يلجأ الاسلام بالأولاد الأخير وأخرى كلب طبعا الاسلام استخد في ضرب جارب وانه الرسيل يقول انت قدرانها قدرانها قدرانها قدرانها فتجازعها في المساء يعني الحمد يقول لي على يطاعتك يعني نفيدها كل الضرب معسر او بورا حلقتها فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهم السبيلات بيهجد الرجال يقول لي يا نا لن أطعكم في ايه في فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهم السبيلات <تصفيق> يقول الله اعلى و منكم. منك من الخوانة ايه كأتيت حق انك بستمر في اساءه ده ان الله كان علية و سبيرة مش علوما حديرة هنا او علوما حديرة كان ايه انه علية و سبيرة القهر و الجرعون حتى تكبر و حتى لا ارى كما اي لها بعد ما اتاهك اعرف المسيح رفق رب اكبر واعلى هتتجاوجوا الحق الله اعلى واكبر منكم الرجال فان حتى هناكم عليهم سبيل ان الله كان عليهم سبيل هدولون هون الكلام ده يعني يعني انت واسع يعلمين انت هتتجاوجوا القرآن ها الرجال أي واحد يتجاوج ويبدي عليها ويتعالى ان يتكبر لا الله اكبر واعلى منه الله قادر على الانتقام منه فكرت عبرا ان من الشر قلت له ده انا كده بعد الوعظ والهبل والدرد ده بقى فكرت الاول يبقى حكم حكم من عنده حكم يعني بس الحكم بقى ان كل حكم عايز يطلع عشان يتجوزها فمساعدة لو احكم في النجوة فبعدين احد النجوة يبسل عشان على ايه فعلا في واحد الجويد فاتسنى واحد لا لا ان يريد اتناها ويستك الناس بيضا يريد ايه استطراح ما يكونش بقى أحد. واحد واحد نيس واحد نيس واحد يس سيأثن من الاهم من المنحن ايه كده انا خلقت من الله اباية الجنسي اباية الحارفين فخلقها انا جاود هني حوالي صلى الله عليه جد اجاب كل فقط ان يريد اصلاح من الله سبا الله الله كان عليما خبيرا عليم اه لان يا رب هم لديو اعلى واي عليم ايه ايه اذا انت اصلاح انت يعني تفسير تجيير الالة التجيل اللي هو حاسي الالة بيصير موضوع الالة له ولما كان يتكلم على بذل الرجل على المرأة ها يقول ان الله كان حليا كبير ولما يتكلم على ان الله الخير او الشر يقول الله كان عليما قبيرا يعني التجيلات بمشكلة فيه عقوة وحيث كبيرا علما مكان عزيزا حقوة وعالما الكبيرة مكان عليا كبيرة لا لا ده كل زي تجيل الآية يحالد موضوع من المواضيع وزي انفتاك الله لهذا الحمر الله محمده وانفتاكوه وانفتاكوه انا اعوذ من الله من شرور انفتنا ومن سيئات اعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له فأشر لا إله إلا الله، وحده لا شريك له فأشر أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمهتدى بهدمه إلى ورمته وعلى مستعدته أما بعد فقول رب العزة سبارة و تعالى الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدان احسانا وابد الكربة ابد الكربة يلي كان المتحسين والجارج الكربة والجار الجنب والصاحب بالجنب يا ابن السبيل ابن السبيل ومع ملكة ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا من القربة لذا بعد ان دين الله جل وعلا الأحكام التي تتصل بالدماء والأموال والأعراف وهي حقوق الجعال من اليتامة والمتاع والصغار وكل من له حقوق يطبع عليها الرجل ويأكون هذا من الخر أن دين المحرمات من النتاع ما يحرر منهن وما وخل وبعد ان بين حرمة الاموال فلا يفف اكلها بالفاصل وحرمة <تصفيق> <تصفيق> الدماء فلا تخفئوا انفسكم ان الله كان لكم رحيمة بعد ان بين كل هذا جاء هذا الدرس وبيّن أنه لا بد أن تكون سبب المقتنا بعده مع بعض سبب خويه <تصفيق> <تصفيق> أن يرحم الغني الكبير وأن يتعهد القوي الضعيف وأن يكون بين الأسرة المسمّلة سواء أسرة بسيطة أو أسرة ما هو المقتنا. لا بد ان يكون بينها التراحم والتوافق فاجد اديت ان ذلك يعني اقترب تقدم جامسا قدمه بوب الله وحده وعبد الاشراك به تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الوالدين احسانا العرب لو يحافظ على الذناء والأعراض والأموال <تصفيق> لي أنو لا بد أن يكون هناك ترابط ترابط في الأسرة الصغيرة البيت والأسرة الكبيرة المجتمع لا بد أن يوجد ترابط والتراحم والتواصل فأن يوجد ترابط وتنزق وهذا <تصفيق> هو ما يحتجه الغرب. يبتدون هذا النوع من اختلف الاثرة الكبيرة الى الاثرة الكبيرة يبتدون التراكم والتواصل بينهم هم تزعمون انهم يحافظون على حكوك الانسان وهم الذين يهولون الانسان تزعمون انهم ينصفون الضعيف وهم الذين يجيعون الضعيف ويعرونه فهم محرورون من هذه الثلاث لا ثلث تجمعهم كل بيوت ولا ثلث تجمعهم كل بسمع <تصفيق> وهذا ما ينتاج به الإثنان ويحس أصداعه عليه أن تكون ثلث الموجة والرحمة خائمة بينهم بين الذين المولودين وبين القرابة ثم ما وراء ذلك <تصفيق> <تصفيق> ثم يتحقون الثلث والرحمة والعطف. ويقدم لهذا بعبادة الله فلا بد ان تقوم اي ثلث او اي عمل صالح على العبادة الصحيحة لله على توحيده وطاعته والاعمال الصالحة والبؤد عن معطية الله ومن حراس فقبل ان يحد اي موضوع من السلام من الوالدين والاخر محمدين وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبدوالدين احسان فما يمكنش اي عمل في الاسلام يقوم الا على توحيد الله وعلى العقيدة الصحيحة وعلى عبادة الله وحده عبد الله ولا تشرك به شيئا اي شيء اي شيء من الامياء الشرط <تصفيق> فكل مظاهر الشرق نيون عنها لا ننسى نحن مذكر ان تسلم دائما للبعد عن الشر ان احدها شرك والسماء تشهد والرهبه ما عند الناس شرك الخوف والرهبه من الناس شرك ذوسته و استفهم الى ما عند الناس شرك والجهد فيما عند الله شرك في <تصفيق> ا ان ياخذ شرك كثيره وليس فيها الا الاسماء والاثقال <تصفيق> الرهبة من الحاكم والخوف منه شرك تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا <تصفيق> اي شيء لا تشركوا به اي شيء الذي يعبد الله حق العباده يعلم ان الله هو الفاعل المستعان وانه يقدر كل شيء وانه لا يقع في إلا ما يريد الخير <تصفيق> فأنه لا يخاف على شيء من هذه الدنيا وأعراضها من كل ما يشغله وطاعة الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه المالجين إحسانة بدأ بعد عبادة الله عدل الاصلاح جسم الاحسان للوالدين وطبعا ال ال الوالدين اا هنا نقدر على سبب وجود الانسان جعلهم الله متسدد فلا بد ان يبرهما ان يكرم نحن يحافظ على هنا، لأي الإنسان بكاد عسق ثلاثي قدام عايز يبطل واحد عايز يبطل الجين الثالث ولا يبطل من أجد إليه معروفا عايز يبطل ما هو فيه والجين الحاضر فهو مستمر في المدى إلى أمانه انا ما هو لا ينظر الى الخلف فعند حد يذكرك لان الجيل السابق ده له إيه؟ ميه الياد الطولة عليه اللي الخبير كان له, له متجر في اه الزائر الخير له يسي الإسلام والوالدين لمواجع السلفة حقد يبرهم ويعتف عليهم ويؤدي الحق الذي لهم يهر فيه وطبعا مهم الإنسان أدى للوالدين فإنه لا وفيهما حقهما الرجل الذي سافا وهو يحمل امه ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله انه ادى ما عليه من عمه فقال يا هو ان الله هو سلم ولا بزفرة من زفراتها يعني كل اللي عملته هيطوش صقه لما كانت بتقرا وهي حامل وهي بتقول ولا بزفرة كل ترسرينها ويوطف بها وعمل لها الواجه كله فوفكر انه خلاص قد كل حاجه الولاد زفراتي من زفراتي اتقال انه ساعة الولادة ده ها وهي رون الحياة والموت ما اددت انت حاجة منها ويوه هذه دي, دي اشياتي ومتضر الوالدين ضر من يحبهما الوالدان من سلة الرجل موالدين وكرامه من كان يحبه الوالدان سلة الرجل اهل ود ابيه اهل ود ابيه اهل ود ابيه حفاقا بيهل بي من مي مين نين وحب نين فالانسان وصله وكذلك امه اهل ود امه مي يو؟ مي يو؟ فكانت امي كانت بتحب واحدة وتحب تقعد معها وتحب تساعد لها الانسان ياكل من كانت انه تحبه كان من فضل يا الله بن عمر وهو ماتي لا اعراض ورح ناجم عن حمار وناجم عن كل حاجة وقال بها ادى الاعراض لا تستغرأت الزائد حتى الرقوبة الساعتك قال با كان من اهل ود عمر من اهل ود علي فاعطاه كل ما يستطيع ان اعطيه اكراما لقبيد عبدالله ولا تشركوا به سيئا وبالوالدين احسانا وده القربة كل الذين ذرقوه لا بد القرابة إن سمعت قرابة ما يسأله بقرابة أديه وقرابة أمة وعن يسأل عنهم وعن أخوالهم وأن يدهم هذا بالtelephone وهذا بخطاب وهذا بهدية وهذا بالسؤال عنه بأي وسيلة يعني يجب أنه يعرف خيارته ويسأل عنهم <تصفيق> وينفعه يا يدهم تعرفناها في سوية الرحم من تره أن ينفع له في رذكه له في أثر فليفر رحمة اللي يتره أن يقبل يسوك للرذك ويأخره في أجله عليه الرحم تزيد في ذكر الولد، فتبثت هي، فتمد بِالأجل، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاتل، لا يدخل الجنة قاتل، يعني قاتل ان رحمه اي واحد قاتل رحمه لا يدخل الجنة، قلبان، في المقام والمسافين في ضعاف. الناس الضعاف اللي هم يحتاجه للمساعدة الوثير لابد من اول الصورة وهي بتتسلم على الوثير المحافظة على ماله لابد ان يفعل الوثير بان له ابن في المجتمع وان في من يعطف عليه وانا فسيكون عدوا منخرفا سينتقم من المجتمع الذي لم يرحبه والذي لن يشعره والعطف فلا بد من والإحسان الى اليسين والمسكين الذي لا مال له ولا يقدر على مواصلة الحياة إلا بمعولة أهل الخير لا بد هو الإحسان إليه والعطف عليه وعنده القربة واليسير والمساكين والجارب القربة الجارب القريب يعني الألوخ فوق ثلاثة الإسلام والجوار والقرار يعني أنه متأريد إذا له حقين الإسلام والجوار هذا معنى الجار للجنب الجنب يعني المحوحة <تصفيق> يعني القريب فسواء كان الجار قريبا أو ليس قريبا لابد من الوحية ال... هو انت جميعا تعرفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يكوني بالجار حتى ظننت انه سيررفه وينفتر فمنتثرة وصيته جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار ظنى انه سيكون له حقا في الميراث والجار في القرنة والجار في ذنب في الإنسان الإحسان من السماء كذلك رفيد في الإنسان يسفره أهم كثيرا أعد الرجل جنبه واحد أو المرأة جنبه واحدة ومثل المرأة أعد الجنبه واحد في معه أطراف الحديث لا فصاحب الإنسان في الحضر ورافقه في التفاق ذا حوص به الاسلام اثناء للصاحب بالجنب التفاق بالجنب في اتديث متائرة في كذا في, في اي سفاق امن ايه خير كذلك يعتبر منك التفاق بالجنب انه بيخبر مع بعض يعني ما قد تغيرهم اي خلال من جوار من خلال اي حاجة قابت هو اني دي تاخده فيك ها واعز بجنبك تاخد الجنب يعني حتى ربنا وفه بعد كل كلنا ببعض لابد ان بين بينكنا العق والحنان والرحمة والإحسان ولو لم يوجد اي شيء الا الصاحب بالجنب بقى الصحبة جهاز قعدا عاد تفيفة في الجلسة في هذا المجلس وهو من اعظم المجال مجالات العلم والعلم راح بين اهلك هذه السنة طويلة طويلة فلابد ان تترابطنا كأن يطوي بعضكنا بعضا وان تسألت كل من كنا عن الاخرى فقد جمع دون كنا اعظا رباة اجمل عن رباة الاخرى في الاسلام التحظى بالجنب لا اني اعدت بجانبها تحعدت بجانبك والاسلام اعطى الاخرى بالجنب وفية يهيسه بالاخرام فانا بدي ان هذا <تصفيق> بد ان يكون لأهل العلم او لأهل الدراقة في العلم <تصفيق> لابد يكون لهم ثلاء ومين اكثر من, ال... من, ال... من الناس التنيني وانا تكون في ثلاثك بأني واحدة لان تحضرت برد في علم زلو ثلاثك باللي واللي بتقعد معك في النجلة واللي بتقعد معك الدار لابد يكون الثلاء او بمكتب حول الله تعالى وفحوا بالجلس أعدى معك في أسرف وأصهر أمر من أمور الإسلام والعلم أنا بدي أتمنى لكم مع بعض من نيجى عن سائر الناس نحن أتمنى بواحدة نحن <تصفيق> أتمنى تعرفيها أه لكن أتمنى معك علم لكنت لك بصوى قوية ولا وسيطة مثل الصاحبة بالجنب اللي بتقعد معاك في امر فيه في الملائكة ان الملائكة سيتبع اجنحتها لطالب العلم ربما يسمع وكيف الولائكة ستبع اجنحتها لكن لان لكن تقعدنا العلم للصاحبة بالجنب اللي ورص عليها القرآن لا بد ان يكون لها موزه فتوقعت فدا لانها اعظم غره الاسلام واقواها ان تنضم لنا لمجلس من مجالس العلم فجاءت القربه وجاء ابن ابي الفاخري بالجند وابن السبيل برضو لكن لفه الاسلام ابن السبيل اللي هو منقطع وانقطع عن اهله وماله وفي سفر صبعا مثل الواحد ان هو ابن السبيل او يرجع ان الاسم وعد يقوم نسمع كلامه لا بدنا تحرى ونعرف يهي ابن السبيل وما ملكت ايمالكم اللي هم اللي كانوا الخدم والحاجات دي كلها لا بد ان احنا يكون عندنا رفق لهؤلاء الآية في الآية يعني جمعت أصناف كثيرة في حيث لأن المجتمع لابد ان يوجد الإحسان إليهم والرأس والرحمة والعطف عليهم اتباعا من الوالدين والأقارب واليسارة والمساسين والجار القريب والجار الأجمالي والصاحب بالجنب الجديد في الحضر الرسيط في الخفر وابن السبيل المنقطع عن اهله والخدم والادراء نحو ذلك من الشعار وهكذا وانتد في من اثباء من الوالدين واسمى الاطناسة حتى يوجد للترابط والصراحم في المجتمع الاسلامي الله سبحانه وتعالى غير المدينين المؤمنين في المؤمنات بينهم وبين بعض ولاء ورابطة قثلة قوية فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض أولياء بعضهم أولياء بعض بينهم ولاء وترابط فارحم الغريء الكفير والقويل الضعيف كبير الصغير وهكذا يكون التراحم بينهم فإذا تمزق المسلمين فلا فلابد يكون في إسلامهم وإيمانهم مرض هو الذي مزقهم وهو الذي قطع بينهم لكن عاصم المجتمع المؤمن لا بد يوجد بهم التراحم والتعاصم <تصفيق> وهي وإذا كان الله يحب هؤلاء يحب هذه الثلاثة فإنه لا يحب كفات يجب الانتهاء عنها إلا الله لا يحب من كان مختالا فخورا المختال الذي يختال والذي يبخر والذي يتكبر على الناس الله لا يحب من كان مختالا فخورا فالليه ستكبر على عباد الله و ستعاظم واللي تتكلم من فرس عمسها واللي تتحدث عن آبائها وأمهاتها وأمداد عائلتها ان الله لا يحب من كان مختالا مسخورا ايه الاحتيال بيكون طبعا في في المشي في لا أرش أي حاجة تختار به الإنسان فالفقر في ذكر آبائه وأجزاجه ومآثر العائلة إن الله على يحب من كان مختالا فخورا الذين يبقنون وأمرون الله